بناوي خواي بخشن مهربان قل اعوذ برب الفلق اي محمد بله. بنا اقرن بدروس كريبو نور برا بيان من شر ما خلق لذياني اويك كدروس تيكر ومن شر غاسق اذا وقب ولذياني تاريخي كاتر دابه ومن شر نفاثات في العقد ولزياني فو كران واتاجادو كران ومن شر حاسد إذا حسد ولزياني بخيل حسود كاتك حسودي ببات